الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا النجم عظامه بلا قادرين على أن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 111. بل الإنسان على نفسه بصيرة 112. ولو ألقى معاذيرة 113. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا فاتبع قرآنه 112. ثم إن علينا بيانة 113. كلا بل تحبون العاجلة 114. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة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 والتَّفَتِ الساقُ بِالساقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّئُ أُولَاءَ لَكَ فَأُولَى 112. ثم لَكَ لك فأولى 113. أيحسب الإنسان أن يترك سدا 114. ألم يكن طفة من من يمنى ثم كان علقة فخلق فَجَعْلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى